إلى الشعب يوم أراد الحياة لا بد للحب أن ينصب ولا بد للليل أن يجلي ولا بد للقيد أن يكتف. شوق الحياة تلفرت جوها وندت كذالك قالت الكائنات وحست روحها المستتين ودم المنا الحدا. ركبت المنا ونسيت الحذار المنا ونسيت Good job. لعش أبد الزهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح الأخار فأطرقت أصغي لقف الرعود وعز في الرياح ووقع المطر. وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر أيا أم هل تكرهين البشر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 فلا بد للحق ان ينتصر